بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصلي مبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وعلى الله تعالى وعلى الله تعالى بإن آيات إلى آيات كونتا إيا الثغال سورة غافر نكي جمان كي سقرين أي وحكور وقال الذي آمن يا قوم التبعوني أهدكم سبيل الرشاد بلو ورعلم أدير رياله وإصور رعبودي ودى حق هذان الذين يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا الا متاع رحه يروي وان الاخره هي دار القرار ودار السكن من كان وحده الله ان يغوص درمان عمل السيئات ان من قفكي سميه فله مثلها كل جيد بلغ اول مرين ومن عمل صالحا عمله وانا كن قفكي سميهن ومن ذكر ابن لب او سا ددغن وهو مؤمن فاولئك قواسي يدخلون الجنه يرزقون في عبير حساب النبي الله محمد عليه الصلاه والسلام قال من هم سيئه ولم يعمل حسنا لو قري هذولا الذين يدايو ومن ي ومن يهم سيئه أو سمينا هل با لو قري حسنا ده نو عن كينتو قيسو ان سمين تو بن حسنا لو قري قوف بدن با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 لأفور بالله الله إنك جالبه أو أشرك به أنو شريق ياله ما شيء عن الله عباده لودعيه ليس اللي ونسنا به علم وحقه وعن كواجئين وأنا أدعوكم نحوه أن يكونوا إلى العزيز الغفار إلى طريقة العزيز الغفار الله غفار عزيزك وذل شديد كل يوم نكمل ما سينسقري إيمان قرينته مركي لجاه الله علمت أن تبدي وحيله Häntä kuvaus kuin kalbi ja ino nislanti safran jäljyäminen huoray ja aminu gal jääi, myinu muu muu jääi. Luvat voitko mitä on? Hän kuvaus kuin jäljyä, on arabka kahden hupeka matkana. Maalegi se on päälle jää. Sahimahullah, häntä kuvaus kuin kavari se on arabka arabka أن annabad galiyan idinkuu yeeri idinkuna naar baad ay guud yeedhiisan balka waraba anuu jannada idinku igu yeedhaysaan inaann alla ka gaalobaan u shariiq yeelo waxaan ogayn baynaan alla cibaadada la wanaajiyo ana waxaan idinku yeeri allah al-aziiz al-ghaffar waxaanu nahay maxayna helay kale هجن بوجيه لبذا هالبار بردكينه كارثة صاحب كار ويا قومي ثل خيوا مالهم حايسو غنادا يوم حايجو عم بوليهي ادعوكم أن أنجوء الدين كباقي إلى النجاة النبدجلي الجنة وتدعونني إذ الناديجو ياردسان إلى النار النار يجودسان تدعونني واحد يجود ياردسان بالله ما ليس لي أن به ان بي شيء علمي و هو يحيي و العزيز الله عزيزة و الغفاري الدافا لا جرم حق وحا اون بيني اراعيين ان ما تدعونني و حنا الإنسان يديسان الى ليس ان ييسونا ليس دعوته و لا يسو يارد و لا يسو يارد ما سلهفتي ما لا ليس له دعوه دعوة ويسوّف سر جدنا ليس له دعوة يطاع دعوة للاضيان ماها في الدنيا الدنيا ولا فرخ آخرًا رحمة ترى ماي أدونك رحمة تروني وأنما ردنا ماشين نقول نقنا محكمتنا نتغين إلى الله حق قال وأن وين وأنا هم يجوا أصحاب النار نار أصحاب تذوي فتتل كرونا وواد ما أقول لكم وحن إذن لا يهني دبت كوجان دون تان ماكى wa faawadhu waxaan u bandhigay amri amarkayga ilaalahi allaahu bandhigiyo anu daacwadana nidi sheegayo idinkay idinkama baqayo allaah ta la saaranaya allaah ay xukuma inallaahu subhaanahu wa ta'aala baseerun ka arkaa weey bilibaadida adoomah ilaaha oo anigii idinka in kale ilaaha saayna abaalmarin doon ninki xaq wuxaa ah waxaad ii wax lay sugu yeere inu Isugu yeedid wax uunaba ma oo laga daba galo adduun iyo aakhiraatuna ma. qiimo lama maashin u la hortagilaheyn qasi samaysan annagu idin lahayn musrifin tunayaga waxa lagu yaqaan waa saxaabu nar wuxuu horey ninkii ugu hanjabay wallee waxaan idin leeyahay dibad ka dibbaad ku ugaan doontaan aniga Ilaahay baan tala saartay oo idinka la jarma haquhaa ha aso ma leh di loo bedelo bayna waxay iga raaciin la jarma haquhaa annama tad'una waxa digu yareysan ilay xaqiisa laysu لابد في الدنيا أدويته ولا في الآخرة. وأن مرضنا ما ماشينه قنعنا إلى الله وأنا الله عليه. وأنا المسرفين ك هو حد جد هم يجك كل جد بأصحاب بأ الناريا. أوحى إلى إن قلنا عربيته تعريف الجزئين. جملة اسميه هم ضمير فصل أنا اللي وحصر وأحصل بأي فائدة سه. وأنا المسرفين ك هم كل جد يا فساتل كورونا واد وادوجان دونتها وادحسوسان دونتها وادكشاكين دونتها ما أقول لك مهند الله ولا وادوجان دونتها ووفوضه حانو بندجه أمر أمر كذا إلى الله يبانو بندجه إنه يدك يدك إذن. راعي ما يدك ما نعبسناه إن الله ألا بصيره وأركه بالعباده ضمه أني يدك بع الله بع إنه حكواه إنه عفار المري فوقعه ويسكت دبر كده وخيانة وحاقة وحاك كده جي بآل فرعون فرعون يدتك يسي سوء العذاب عذاب النار النار تا يا يعرضون الله بنجع عليها النار تدش هذا غدوة قروتي وعشية جلبتها يا ويوم ممالمين ويوم ممالمين تقو مساعد ساعد كعدنا اعتمادنا يقال الله محلاه ادخل وقله آل فرعون يا آل فرعون فرعون يدك يسي أشد العذاب عذابك وواد le ka muun ka ilaahi ba ammarkoodi ka ilaaliyay culimada qaar waxay leeyeen de bani israeel boo soo nabi muusa soo raacay oo ka ilaaliyay dib waxay la rabeen aal fiircona maxaa bad diba la qarqoontay iyo labadaba naarta loo soo soo وعذاب القبر، أروى شيء يا جلبت شيء من نار ثالوث صومندين، ماله ثي ساعات يستأكثنا جلالاً دي، نار ثق جلالاً دي عذاب القبر كتيره، بحكم السؤال باي من السؤال ذو أممك، نبيكوا لما نم... دي نمر كويتة عواد ما تايب الله تعالى، هاي رضي الله عنها markasto ay aayisha wax is aan u fasho waqaaqallahu adhab alqabr bayka badh yidhi jirta yahudiydii nabiga wiybada waxa ay tii rasuulullah adhab alqabr miya jira qiyamaha ka soo horreeya wuxuu sida ay aayay yidii gabadhana u sameeyo un bay dhiibay yeydii baad dambe uu soo orday isagoo ورفتنا انو غوسو سوختا قداعي ليلي فinna anu goso soxta qada'i leeli waxaan ogaahay hadaa doqtihiin tadbadu oilahdan iyya ruqasum dhahikum qaleela wal adabu alqabrna allah kama marka nabi marka sidee liisu keenay nabi marka ayadu waxay tilmaamii in qolada ree كاسونا عذاب القبر كي عادي روح لي جالسة كوا صوتها يلا القبر لا بقول أت بوجمع إن قالك شيء فوقعه الله نكيمو من كأله ما شيء حمانتي ما كروي دبرين أخيانية ما كري جو حاله لو الحي اللي يسكن دبره ده أخيانة وحقه وحقه ده جي بآلف فرعون فرعون يدتك يسول عذابي عذاب كي وقمة ليه بقول <تصفيق> آخون أو عيدناه آهل بيركلي يبقى دخوفتان تين أنار النار ثا يغردون الله بندجي عليها النار تك كرك هذا قدوة أروتي وعشية جلبتي فروح ضادي شافرعون إيه جسد كودي يا النار ثالله الله بندجي ويوم تقوم الساعة ثماني ثق يامات واستعدت قيامات واستبادنا يقال الله محالاته أدخلوا جليا ومن أدخلوا ادخلوا جليا، ادخلوا هذه اليرا لازم نقلها. ويوم ويوم ما لنتكم مصاعد مصاعد لكمته. يقال لهم حلوة هي ادخلوا جليا. آل فرعون فرعون آل كيسى أشد العذاب عذاب كأو بعده. ويتهاجون النار كمركة. مركة النار سقط ثقان معذار. وذكر حسبنا بقلجوه إذا وقتي يتهاجون أيكمر ما يانو إيش حاجة شيء أنا يان في النار النار صلحت fayqulu haydaha adduufaaw ku yudhaifiintaha lugmiisintii la hogaamin jiray liladina ku yahay ku digi istakbaruu kibiray hogaamin jiray inna anahu hadanu musta'fiintinah kunaa waxaanu ahayna kumidka tabacan raacayaal daba qoodibaanu ideenahayn afa hal antum idin kumidid muqnuuna kuwa nagaa filaan kara ana xagayna naseeban qayb o minnaarii naar sa kamida dooda saadacays warimayo adduunka idinku ma idin daba socon jiray wax yar hada maalina ha haate لا دون في ذيك الليل مع الدعية وقت بالشج باليد النبي عليه السلام يتحاجون أي مر ميان الدوديان ويسحاج الشجر في النار النار صنح هذا فيقولوا حديث أضعافه كوي ثبت الدفع إله جامين يوي للذين كوي حكوده استكبروك في الرئ إن أنا وكنا إف <تصفيق> حالن تبي دك ماتي الدين مغنونا كوانا جغفلان، أنا حاجة يجنا سيبان قيب أو من النار النار تكملها. جواب جواب هاي نقطة قاله الذي نقول هاي راهدين استكبروك براي. إننا أنناكو كلونا ماشين، إذا نكيا أننا جبا في النار شيء نقول لحشرة. هذا الله وقال الذين كوي وحده في النار النار تقاله لا وذي قلوق النار تيجي كل جثة لخزنة جهنم جهنم وارديه ذو حي كده يلوه ربكم رب جيم بنو الله لا يخفف هن هنقفز على حاجة يوما من العذاب مركي النار في السقوط تجاه جواب تود وحيد نغطه ماكو واسير وعند واتركتان والوام بكوي ذي تلامحان يدين تركره حكم كينا وداعي نع النار ilaahu ibn uli bayda barka saaleen ixsa fu fiha wala tukallimoon barka hore alla ila hadle ilaahu ibn uli faarjidna naama saaleh ilaahu ibn uli yar uli barka saaleen ixsa fu markay ka qulseen iyo malaa'ikii naasi ilaalinay sabee deen wariway ilaahi nola inu markali wax yar naga fududaayo balin ba haatay nola hadla ku inna innakum kullun damaanaten fiha nar fa innakum kullu ihtiraa ko inna allaaha laqad hukama wakal hukuma ila ibaadihina nagana narba liinaa hukumay wa qala alladheena kunu haydha fi narin nar ta kujiray wa lamdi qolaba li khazinati jahannama ana qof daway qaaluhu waxay maalaayif ta kumiyana ay ahay taati kumti idiintimid rasuulakum rasulshine bil baynaat hujujin aad aad idiin la timid miyan liidiin ka malaayci faduu deedku bariyada markaa maradii leedii indigooyidii indinku aad ka dhaawshan waydeen deedinka laftiinu bariyada waxaadu aan kaafreen gaalada ducadoodu maaha ila fiid dalal bilash muyaan wax kalma waxa laa bilash dalalka waxa la ila wax ka soo qaad waxa lahay bilayti waxay ku بعيد كذا أنا, أنا واحد بيجدين ثاني كذا ما إني قال له الدعاء ده المركّح واحد ثاني ما شو قيمة مالها بيرات واحد كذا ده كوه الله وين قالوا وحيداه ذين ملاقيك في أولم تكو مياني أهين تأتيكم تيجي دينتم دي الحالة ضميان أهين رسولكم رسول شيء إني بالبيانات حجوج العاد عاد قالوا وحده إلناك بلا وينوجي قالوا ملاك واحد يدفعون يدنكم بباري مرك وادعى الكافرين قالوا الدعاء دمها إلا في طلالي بلاش مجيء معنا الآن الله وحده إن أنا أقول أن صرو وأقر جاري أن رسولا نرسو سيده والذين كوي آمنو من أبي في الحياة الدنيا نلاش على لوج قر جاري إيه يوم ما لي ويل لا يفقعونه ان فقعنا الظالمين ذالمت معذرتهم عذر دار شددكم و منعينه واتره عذر دار شددكم و هو وترين ولهم اللعنه لعنوا باوس سناتي لعنوا و نار ولهم باوس سنات جو دار الله و خلى رسل شياده وان اوغغاري دنيا اخره يا مال تمرخات ياكم مرخاتيالكه انبيي يمرخاتكي او ملائكه يمرخاتكي او oo dadka xubnihiisa wax ku marqaatay keen waa maalinta daalmiinta xudurdaar ku una wax u tarayn lacnad baana dushooda adduunki lacnad ay ka soo bilaabeen baa dushooda iyo daartu go'o jannada marka culimadu waxay ilaahay in la naxsuu rusulana bo'alle لكن خاص بع لواشي ذا لكن واحد جوابك لك هفي عن وحويه ضد كيد دبي فنصوش ضد كيد دبي إلى الله وتعالى في الحياة فيومهمالين يقوم الأشهاد المرخاتيال كويس تاجياء أيو مرخاتوادن بايشويمان ملايكتي يرزوسشي يدتك دحديسي مرخاتوادن بايشويمان مالنتها ممنيتوا لوجر جنود الله نعوذ عليه الصلاة والسلام سقو كل جه وأجوانه يوم ما كأب وسيركنتي كبحانو سانم الوعابده يدورنا بالرسول عليه الصلاة والسلام والله ليه وح الره رع وح وهرجي بنت قويل حاس umarkii de u horriisi waxay lugu soo dajiyay qaar xiree intu ka yimid duubayri oo uu sheegay waxa saner ka weeyay inaadeerkeed wari qabina noo falbay u geysay markuu u sheegay buuri hadaan namus wa namusul khayr buuri allah taala hadaan walaan laha marka lagu waxa ridisa joogla noola nabiga waxa ku xigeey cagawawein abuu bakar sidiq adoonaha waxa ku wada bilal bin rubaah al habashi adu dadii ruba kusoo beere dadii ruba kusoo beere waagu horay way qarin jiray weel qarin jiray balitay مركى إلى السوق قد جارى ماله ثبّد، ااا سنة كله ماذا هجرد؟ ااا قاله ذي أيشوي دويلة نبي قومه حي كوب الحين مركى يهارك سفر قراش إلى هاي ذو هانت ثبّد هو ذي صدق بقولي دوري يا طبعاً نون يا صدقه <تصفيق> بقوله لورية طباني يا جالدي وحي قبطان يا وحي دلان يا وحرنا كديم خلاص دورنا كنا هذي لا يفكر جاري يوما مالنا و لا ينفعوا الظالمين الظالمين تؤن وحترين أنفعين معدرة عدود دار كأي شيء أكثر مالنا كان هايديه كانوا كانوا إحساساً ولو محاوسون هذي ظالمينها الله عنا طلعة عنا لعنا دوقا لعنا ديادون كايكا صوب البلاد يعني قال ولهم محسون هذا سوق داري دار خن وجاهنمه ول لعنه دوار رحمت كديرهي و ظلم جيت بدن قرانك الله عليه ولا موسى موسى الهدى وان بني اسرائيل هي بني إسرائيل الكتاب كتاب كي ثوريد هان دخل سينى هودن حالو هي وديرا وانين لولل الباب اغلق ذاته waa dhaalsi ina macnaheedu waxa weeye kitabki markii hore uu yimid in nabiyilay muusa uu yimid gubeysibay ku jire markay kasoobxeen bahr ay imaadeen seenay imaadeen bahr qurdhu soo talaabeen ya اندهوه هداين افتينا يسنه وحبما أركان، اندهوه دان افتينا علم مركه يسجى مادين، مركه سوقفك في عنانه يا يحقي كرنيه، ولغذتنا وسنه مساموسه الكتابة، كتاب كي يهانون كماسين، الهداوي واصلمن، ولغذتنا وسنه مسل الهداوي هانون كماسينه، وورثنا وان دحل سيني إسرائيل تبني إسرائيل كتابة yaani kitabki markay gumaysiga ka soo baxeen gaacanta loo galiyay kitabki hudan xaaluhu hanun yahay kitabkaasi xidi qabsataa waxa liknaa waanin uu yahay lulilal baabe aqleeku waa sahibka nabiga waxa lagu yiri war moosa saasay soo martay fasbir sabir nabiga muhammad uu maxayelay inna wabdallah la balan qaadkiisu haqun haqu ween wa staghfir ka qufrana dalba lidambiga dambigaaga bil ashiyi galabti yool barkari aruti ku darbaalay fasbida nafsa nafta ayaadan dhiman baa kan nabiga ugu sabr baale balant qadkaalu ku balan qado inu adiga alla ku gargaar yahaa sax barka nabiga la leeyahay dambigaagu istaqfaar fuddalbo nabiga dambi mal inaga leeydo ku kicinaya dibil maaxmad ba leeyahay in حول يوافقون دماغه ذنب ku والله نافع خير بعد من كي تنتها صوت وصوت سلاطين لك تقتبقوه صلي بقول سفر بقول صبحات من متره وسعادة برد ما انتها سكاجر دمان بحاس راح يكون صبر بالي النبي عليه محمد الله قال بلنقات كي سحق <تصفيق> حقه والسقير كغفران طلب لذنب إنه أمرك أن أقول الله وصبيح تصبيح, ربك ربك تصبيح سبحان الله و الحمد لله تصبيح سبحان الله و الحمد لله بالعشي قلبت يولبكار أرورت إن الذين يجادلونكم ورما في آيات الله إله آياته سوى مجران يره بغير سلطان حجلان سلطان كان سوءاتهم أمي إن في سدورهم ما في سدورهم قلوبتهم كمجروا إلا كبر كبر موية كبير أي واحد كله الدنيا ما هم يجونه ما ها ببالغه كبير كواحد كورة بالله الله أل ما كان كم الله كم ما كان إنهه أله هو السم يعك مغلويا ال وارك كوا كمر ما آية waha ay rabaan ay kibirku gaadsiye ma gaariyo waligood waligood ma helayaan waha lay idaa da culimada qaar waa idaa da min jehuudahaayo o maymuna ya yemen jehuudiyemen deganeyd leeyhuudaha yemen deganidihu diiniy ahay baqirki abnuwas loo Or we baydi ilaahay isku taaban madinu haddana tagay markaas ayuu warmeeytan nabi baa ku soo hijiroon doona isku taabanay sidaas ay Yemen ku tageno ku wadaadana waa dadka ugu badan Yemen ninki abdullah ibn subayyah yahood buu arree Yemeneda ashii'ada markii uu horaystay ninki markaas uu hadanaydi waabay ilaahi markuu waa ilaahi yidhi yu aalibnu abi taalib ugaaday wu u abaalihi u ararin markaas uu wuxuu yidhi diinta waxa lahaa oo wixiga lahaa aalibnu لا أذكرتي شهود بين غندونا، وحنا ويه سلطان حقي سافر أبدا، كل الدول يان حقي كهارمانيان، على كل حال عتك السوق حق كهارتي ما تأب، إن الذين كونوا يجادلون كذّوا ضح، في آيات الله إلهي آياته بغير سلطان الحجلا أن حج غير كين، إن في صدورهم ما في صدورهم قلوبته دكمة شري إلا كبير كبير مويان، Mahu maha bibali kibirka kuwa gadi. Yani kibirka wahaa ja karavan kuwa gadi yama. Ensimmäinen asia magangal. Billahi Allah magangal. Ja maa kibirka on, että mahangal. Ja kibirka on, että mahangal. maa kibirka on, että mahangal. Ja kibirka on, että mahangal. Ja kibirka on, että mahangal. Ja kibirka on, kibirka on, että mahangal wax كديدا إله ألا وحمسه علينكروا سماض لين والأرض سماض الأرض هذا أكبر كون من خلق الناس دد كأكبر كيس لا يعلمون سواموه دد كإلهي مشه علينكروا سماضني الأرض هذا دد كأكبر كيس متقدم بنا دد سوعي لنتي ذمرك الله صمدي أرض الله أبوري يوم حسوعي لين كرين سورة قال ما تدخل عقل جاب بأهيل والأرض صمدي أرض أبور قوذا أكبر كون من خلق الناس تذكر أبوكيس ولكننا أكثر الناس تذكر بذكر الله عالمونا وما يسوي مصنا الأعماء إن دماله يول بسير إن si dad soo kaleena gaalka iyo muuminku usine waladiin kuwi masina amanu muumino bayu amalu amal fala salihati amalu waxan yaalo musu qofka xumaan sameeyaha fasiqiyamu muumkuna masina qaliilan in yar ma aziyar wa antumaysu wahyum tatadhakkaruna ila wuxuna soo hordigay al yagoo findi si xaqmo wadada ha u ku soconaya bal isoo barbaray galkii muuminku saasay isuu yahi muuminku waa qof indha qabow meeshii dantii soo dhan buu garanoo xaqii buu garanoo waxa la wixii isaga u dana akhri aduunkeysa uu garan galkii waxa akhri aduunkiisa u dana khamri ka dharkay jirkiisa ay guubi khamrigaas sanabuu u caabidi ilaahi waxa ah iyo وما يسوي مسنا العلماء إن دم ماله يقول بصيروا إن دقه سلا سكلا إن ممك يقال خو سنين والذين كوي نمسن آمنو منوبي وعملوا عمل فلأ صلعت عمل ونكسنيه وللمسيوح ما صفاياه فاسقة قليلا إني يا رما آذير يا تتذكرون وانتو مشر وحيدك أنتي وحول بليدين شيء لكنني أدون توني ويا ذاك ثاني واكويح اللي نوش شيء جيمركا سو لي ساعة ثلاثين wa saacada la idin ka digay way iman na saacada sa'adullaatiyto way iman la rayba shakka kuma jiro fiha fi intiyaanha imatiga wax shaki kuma jiro walaakinna aksar naas dadka badan la ku waqdiidayaasha ya badan oo badan badan oo badan xaqdiiday ismeel warba xaqdiidayaasha nabigu wax ku soo dagay makade dal qaatay markuu وزن اللي الذين يقاتلون <تصفيق> بهم ظلمو لبب بقول دل عن دنين نبيه محمد دتك قبيل خادو إنه ما كده جنينة إسلام كقاتل سيد أبو ذروة عليه إسكت نو قمر كان ميل دقوه إيه مخده يشتري دتك خير قرة شهد ره مكادها داد أم بدناه إنه لبب بقول وحون كده ما يهين يلاه وحي نقطي مقر إسلام بين نقطي سلك بين نقطي مركات دليل ما ya jaziratul arab shirki geliga dambe oo lagaga baabeynay nabiga oo joogay ya arabo dhani usoo gaarsantay 10 sano wuxuu joogay makkah 13 sano madina uu joogay marka saacadii inta leedinkadigay way imanaysaa adey ku shaki fiha fi'tiyanha imati kaada shaki kuma jiro walakin akserna